نعم ما حياة الحياة الإنسان فينا يعيش في شقاء في تعاسى لماذا؟ بسبب أنه ابتعد عن الصلاة المستقيم بسبب أنه خالف رب العالمين لا أقول لك جرب طاعة الله إنما أقول لك أنت ملزم بأن تطيع الله بأن تكون مع الله والله العظيم سيبارك لك في صحتك في مالك في زوجتك في أولادك ستشعر بأنك تعيش ستشعر بالحياة الحقيقية ستشعر بأن الدنيا كلها لا تساوي أمام ركعة من الركعات أمام تسبيحة من التسبيحات لا تساوي ذرة من ذراتها. تشعر بالحياة الحقيقية وأنت تعيش مع الله سبحانه وتعالى معك الغني فلا تفتقر ومعك القوي فلا تضعف ومعك القدير فلا تعجز ومعك العليم سبحانه وتعالى فلا تجهل قلت بأن مفتاح هذه الجنة يكون بالتوبة وكلنا يحتاج إلى توبة الشيخ والمستمع والمشاهد والكل يا أخواني الكل يحتاج إلى توبة وأنا أولكم أحتاج إلى توبة في ليلي وفي نهاري كيف وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتوب إن كان محمد عليه الصلاة والسلام هكذا فما بالنا نحن نعم محمد عليه الصلاة والسلام لا يتوب من جنا عوذ بالله ولا من سريقة ولا خيانة ولا ولا إنما لأنه علم قدر الله وجلال الله علم عيوب النفس وعلم أفات العمل علم أن الإنسان مهما صنع فإنه لن يوفي الله سبحانه وتعالى قدره ولا حقه وما قدر الله حق قدره لذلك كان يتوب وكان يستغفر عليه الصلاة والسلام هو أعرف الخلق بربه إخواني إن الله سبحانه وتعالى في القرآن قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما إلى تائب وظالم نعم الذي لم يتب فإنه ظالم البرأة التي لا تتوب هي ظالمة يقول تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والظلم نوعان ظلم يخرج عن ملة الإسلام كما قال الله في القرآن والكافرون هم الظالمون وظلم لا يخرج عن ملة الإسلام كالذي يقع فيه الكثير من ظلم لنفسه ولأولاده ولزوجته ولمن تحته فإما التوبة وإما أن يقع في الظلم يتائب يظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وذكرت أن العاصي قد حرمه الله سبحانه وتعالى من أصمته فالذي يقويك على نفسك الأمارة والذي يقويك على الشيطان فلا تقع في حبال الشيطان ولا حبال النفس الأمارة بالسوء هو رب العالمين ولذلك اعتصم به لذلك قال العلماء عليه رحمة الله ما هو التوفيق وما هو الخذلان عارف يعني خذلان قال العلماء الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك يعني يوكلك إلى نفسك يتركك مع نفسك فتلعب بك نفسك الأمارة تلعب بك الكرة كالكرة كما تلعب الصبيان والكرة تريد شهوة كذا تجري وراءها ترك لها الزمان وأرخي لها العنان وترت خلفها وخلف الشيطان عياذا بالله أما التوفيق أن لا يخلي الله بينك وبين نفسك بل يقويك على نفسك وينصرك على شيطانك سبحانه وتعالى لذلك قلت الذي وقع في المعصية واحد حريم من عصمة الله الشيء الثاني من الناس من يقع في المعصية ويفرح بعد المعصية يفرح أنه ارتكبها الشيطان يقول له أنت أنت الناجح أنت العبقري أنت الناجحة أنت العبقري استطعت أن تخدع الشباب بالتبرج استطعت أن تستمع لهذا الشريط من الأغاني استطعت أن تترك صلاة الجمعة استطعت أن تسرق استطعت أن تزني استطعت ويفرح بالمعصية وهناك من يقع في المخالفة ويفرح بالمعصية ويقع في مصيبة ثالثة. أتدرون ما هي؟ مصيبة ثالثة تمنعه أن يدخل جنة الحياة، تمنعه أن أن يعيش الحياة الحقيقية وأن يحيا حياة الحياة. أتدرون ما هي؟ الإصرار. كم سمعت أن التدخين حرام؟ وما زلت تصر؟ كم سمعت أن الربا حرام وما زلت تصر كم سمعت أن الغناء حرام كم سمعت أن الغيبة حرام كم سمعت أن الكذب حرام كم سمعت أن التبرج حرام كم سمعنا أن تأخير الصلوات عن أوقاتها حرام كم سمعنا أن النظر إلى المتبرجات حرام كم سمعنا؟ والإصرار معناه الاستقرار على الذنب وهذه كما يقول ابن القيم رحمه الله عقوبة للذنب أيوة من عقوبة الذنب أن يفتح عليك ذنبا آخر المعصية تجر معصية والمعصية الثانية تجر معصية ثالثة والمعصية الثالثة تجر رابعة وهكذا وهكذا خف على نفسك تريد جنة الحياة تعالى ابتعد عن المخالفة ابتعد عن الفرح بالمعصية ابتعد عن الإصرار على المعصية ده هناك من يفعل جريمة بخلاف الإصرار وأنبه أن الإصرار على الذنب بعد فعل الذنب ذنب يحتاج إلى توبة رضوان ربي مبتغايا وجنتي التوبة فرض على كل عاصي فوري على الفور يعني وقع الإنسان في المعصية لن نقول له توب بعد ساعة توب بعد نصف ساعة توب بعد ربع ساعة وقعت توب الآن توب هذه اللحظة توب هذه الثانية توب فيؤخر التوبة ويقول أتوب في رمضان أتوب في نصف رمضان أتوب بعدما أتزوج أتوب بعدما أحج فإذا تاب هذا العبد عند الحج أو عند العمرة فهو يحتاج إلى توبتين يحتاج إلى توبة من الذنب ويحتاج إلى توبة لأنه أخر التوبة فتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة هناك من يقع في المعصية ثم يفرح بالمعصية ثم يصر على المعصية ثم يقع في داهية رابعة وهي أنه يصر على المعطية مع علمه بأن الله مطلع عليه مع علمه بأن الله رقيب عليه مع علمه بأن الله يراه مع علمه بأن الله يسمعه مع علمه بأن الله عليم به بأن الله محيط به بأن الله قادر عليه لا حول ولا قوة إلا بالله يقع في الجنى وهو يعلم أن الله يراه يقع في المعصية أيا كانت، وهو يعلم أن الله مطلع عليه، كأنه يقول أفعلها وأن تنظر إلي يا رب، استغفر الله. أكذب وأنا أعلم أنك تسمعني يا رب، استغفر الله. تخرج الأخت متبججة وهي تعلم أن الله من فوق سبع سماوات يراها. تسمع الغناء وترقص بين الشباب وهي تعلم أن الله يراها. وأن الله مطلع عليها هل هذه تريد أن تعيش في سعادة هل هذه تعيش حياة الحياة لا يمكن أبداً ظلمت الناس وتريد أن تعيش حياة الحياة وتريد أن تدخل جنة الحياة لا يمكن أبداً ونقول بأننا نصوم ونقول بأننا نقرأ القرآن ونقول بأننا نصلي نصلي ولا تؤثر صلاتنا فينا نصوم ولا يهذبنا صيامنا نقرأ القرآن ولا نمتثل له فأين قراءتنا أين طيامنا أين صلاتنا إلا من عصم الله جل جلاله يفعل العبد المعطية وهو يعلم أن الله يراه تفعل هذا وأنت تعلم مشيء من اثنين إما أنك مؤمن بأن الله يراك أتكلم عن نفسي أفعل المعطية وأعتقد أنه يراني ويسمعني وهو يعلم بي سبحانه وتعالى ومحيط بي وقادر علي وبالرغم من ذلك أفعل المعصية هذه والله قلة حياة هذه والله قلة أدب مع الله أما إن أعتقد شخص بأن الله لا يراه بأن الله لا يسمعه بأن الله ليس بقادر عليه بأن الله لا يعلم ماذا يصنع بأن الله لا يحيط به فهذا كفر بالله هذا كفر بالله فكيف نفعل المعصية ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرانا المشكلة أن هناك من يخالف ومن يفرح بها ومن يصر عليها ومن يعلم أن الله يراه بل وبالرغم من ذلك يتبجح مع الله إيه والله العظيم يقول لك إيه اسمع كده رب كتب علي أن أسرق فسرقت رب كتب علي أن أذني فزنيت هي تقول رب كتب علي أن لا أصلي فما صليت، ربي كتب علي أن أفعل المعصية ففعلت، فأصبح يتحول متهم، وقد أجرم وجن، وحول نفسه هذا المتهم بأنه بريء ويخاصم رب العالمين. أنت كتبت علي أنني لن أصلي كتبت علي أنني لن أصوم كتبت علي أن أذني، كتبت علي أن أسرق كتبت علي أن لا أصلي كتبت أعوذ بالله أعطاك ربي سمعا وبصرا وقوة وصحة أعطاك يدين تحركهما كيف شئت ورجلين تمشي عليهما ولسانا تتكلم أعطاك القوة سبحانه وتعالى وأرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا وجعلك تسمع الموعظة وتسمع النصيحة وفي النهاية تتهم رب العالمين هل تركت المعصية يوما فنزل إليك ملك من الملائكة وقال لا لا لا تترك المعصية إن الله كتب عليك أن تفعلها مرة أخرى إخواني هذا مثله تماما كمثل ماء يجري في نهر او في قناة فاتى بصخرة عظيمة ثم وضع الصخرة العظيمة امام الماء ثم جلس خلف الصخرة يتند ظهره على الصخرة وهو يقول عدشان عدشان نعم هو أريد اريد ان اشرب اغيثوني اريد أن، هو هو الذي وضع الصخرة في طريق الماء قم أيها الرجل ارفع هذه الصخرة واشرب الماء نعم لمن شاء منكم أن يستقيم هذا كلام رب العالمين وما تشاءون إلا شاء يشاء رب الله رب العالمين إذا أردت أن تدخل جنة الحياة الله سيعينك قل يا رب قل أريد أن أرجع عليك يا رب أريد أن أستقيم على طاعتك يا رب أريد أن أطيعك يا رب قم وارفع هذه الصخرة قم وقل أستغفرك يا رب أرجع إليك يا رب تبت إليك يا رب أنت أخي العاصي أتكلم عن نفسي أنا أنا أنا الغيم الذي حجب نور شمس الإيمان في القلب ثم أقول أين نور الإيمان أين نور الإيمان أنا الذي ارتكبت الذنوب والمعاطي وفعلت هذا إخواني أعطانا الله العينين ونحن الذين ننظر بهما إلى الحرام هذا كسبنا والله هو الذي خلق لنا العينين جل جلاله وتقدست أسماؤه فنريد أن نرفع الغشاوة عن أنفسنا نريد أن نتوب نريد أن نرجع إلى الله لن يرجع واحد منا إلى ربه سبحانه وتعالى إلا إذا علم حقائق التوبة إلا إذا علم إيه؟ حقائق التوبة وما هي حقائق التوبة أخبركم إن شاء الله تعالى بحقائق التوبة فكلنا يحتاج إلى أن يعيش في جنة الحياة في حياة الحياة تريد أن تعيش سعيدا فرحا تعالى إلى بداية الطريق مع حقائق التوبة انقدر الله لنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرج كرباتي واجعل حياتي جنة مدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي والطرب فضلك يا إلهي عيبنا